وقضى ربك أن لا ولقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه هي الآية الثانية التي أوردها المعلف رحمه الله تعالى تحت باب التوحيد باب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده واتقوا كما تقدم قوله تعالى وقوله تعالى يصح قوله تعالى على أساس الاستئناف وقوله تعالى على أساس العطف على التوحيد كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقوله تعالى الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد اللام موطع للقسم وقد حرف تحقيق وهذه مؤكدات والقسم مشعر به وليس موجود ولقد بعثنا في كل أمة أي جماعة من الناس فالأمة تطلق على معاني متعددة وهذا من شمول اللغة العربية أن اللفظ الواحد يأتي لمعان متعددة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمة جماعة من الناس هنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أمة بمعنى قدوة وإمام وادكر بعد أمة هذا الذي طلب منه يوسف عليه السلام ان يذكره عند ربه نسي لكنه بعد زمن طويل الذكر ذكر والذكر بعد أمه يعني بعد زمن وتطلق الأمة على الدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني طريقه ودين وكلمة أمة كلمة واحدة تأتي بمعانا لا تصلح واحدة في مكان الأخرى إن إبراهيم كان أمة يعني جماعة من الناس ما يصلح أمة كان زمنا ما يصلح كان دين ما يصلح إن إبراهيم كان أمة يعني إمام وقدوة وهكذا البقية ولقد بعثنا في كل أمة يعني جماعة من الناس فالرسالة شاملة لأن فيها حجة من الله جل وعلا على الخلق فما خلا خلت أمة من الرسالة ما أن يدرك الرسول أو يدرك من أدرك الرسول أن يعبد الله واجتنب الطاغوت هذه دعوة الرسل أن يعبد الله واجتنب الطاغوت تعاد الكلمة لا إله إلا الله تعاد الكلمة لا تعبدوا إلا الله فكلمة التوحيد نفي وإثبات لا بد النفي وحده ليس بشيء والإثبات ما يمنع المشاركة فلا بد من النفي والإثبات لا إله نفي إلا الله إثبات لا تعبد نفي إلا الله إثبات، أن يعبد الله إثبات، ويجتنب الطاغوت نفي، فلا بد من النفي والإثبات في العبادة، لأن النفي وحده ما في أمر بالعبادة، وليس فيه توحيد والإثبات وحده ما يمنع المشاركة. الإثبات وحده ما يمنع المشاركة. لو قال مثلا قائل الله يقول نعم نحن معك نعبد الله ونعبد معه غيره. ما عصون ما عصيناك نعبد الله ونعبد معه غيره. لا تعبدوا إلا الله. ما يستطيعون يقولون ما عصينا كذا عبدوا غير الله. أن يعبد الله وحده. واجتنبوا الطاغوت الطاغوت من الطغيان. اجتنبوا بمعنى أبعدو، أبعدو عنه وتركوه وقلوه. والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. متجاوز الحد وكلمة الطغيان للمجاوزة إنا لما طغل ماء حملناكم في الجارية واش معنى طغى الماء يعني زاد وارتفع وفسر الطاغوت بكل متبوع أو معبود أو مطاع في غير طاعة الله كل متبوع او معبود او مطاع متبوع يتبع كالسحرة والكهان وعلماء السوء ونحوهم ومطاع الامراء الذين يأمرون بغير طاعة الله يأمرون فيما هو معصية لله جل وعلا أو معبود كالآلهة التي تعبد من دون الله فهي طواغيت فالطاغوت ما تجاوز الحد فقد يكون معبودا بغير رضا، أو متبوع أو مطاع قد لا يكون معبودا لكنه متبوع وقد لا يكون متبوع لكنه مطاع وكل هؤلاء طواغيت. أي اجتنبوا كل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا اجتنبوا معصية الله اجتنبوا الذين يأمرون بمعصية الله وينهون عن طاعة الله وذلك أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يأمرون بشيء وينهون عن شيء يأمرون بطاعة الله وعبادته وينهون عن اتباع الطواغيت وهذه تؤدي معنى لا إله إلا الله فالشاهد من الآية للترجمة كتاب التوحيد قوله أن أعبد الله واجتنب الطاغوت هذا التوحيد أعبد الله وحده واجتنبوا بالطاغوت أبعدوا عنه وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الشاهد عندنا قوله جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه مثل لا إله إلا الله مثل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مثل لا تعبدوا إلا الله مثل اعبدوا الله وحده وقضى ربك قضى هنا بمعنى أمره لأنه لو كان بمعنى حكم بمعنى حكم لم أتخلف أحد عن عبادة الله لكنه أمر أمرا شرعية والناس منهم المطيع الأمر الشرعي ومنهم العاصي وأما الأمر الكوني الأزلي فهم ما يستطيعون الفكاك منه أبدا والله جل وعلا أمر ووصى بأن يعبد وحده وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا هذا النفي إلا إياه هذا الإثبات وفيها معنى الحصر لا عبادة حق إلا لله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا والإحسان إلى الوالدين طاعتهم فيما فيه نفعهم واجتناب ما فيه مضرتهم والرفق بهم وكونه جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه دلال على عظم حق الوالدين وأنه أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى أعظم الحقوق ما هو هو حق الله جل وعلا الخالق الرازق المحي المميت يليه حق الوالدين قد يقول قائل مثلا ألا تقولون يليه حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله ثم حق الرسول ثم حق الوالدين نقول لا حق الله مشتمل على حق الرسول حق الرسول داخل ضمن حق الله لأنه ما يمكن أن تعبد الله حقا إلا بطاعة الرسول وعلى ضوء ما شرعه الرسول ولهذا الشهادتان تعتبر ركن واحد ما تعتبر ركنان يعني الصلاة والزكاة ركنان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصح أن نقول ركنان لا لأن كل واحدة مكملة للآخر لو شهد أن لا إله إلا الله وما شهد أن محمد رسول الله تنفعه لا والله ما تنفعه لو شهد أن محمد رسول الله وما شهد أن لا إله إلا الله ما نفعت شهادة أن محمد رسول الله ولهذا هنا في الحقوق قضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فحق الوالدين هو الذي يلي حق الله جل وعلا وحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في ضمن حق الله جل وعلا وقد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم بين جل وعلا بعد هذا الحقوق المترتبة على العبد باديا بالأهم فالأهم أولها حق الله ثم حق الوالدين ثم من يليه يلي الوالدين والمراد بالوالدين الأب والأم وإن علو لكن كل ما كان أقرب فهو آكد في الحقية حق الوالدين المباشرين أولى من حق الجدين والعجداد وهكذا كل ما قرب من الإنسان فهو أكثر حقا وكذلك القرابة عموما كلما كان أقرب فهو أكثر حق ولهذا قال بعض العلماء إن حق القرابة إلى الحق الرابع الجد الرابع ما كنت تجتمع به معه بالجد الرابع فهذا قرابة وله حق وله صلة لكن الذي تجتمع معه في الأب أكثر حقا والذي تجتمع معه في الجد يليه وهكذا إلى الجد الرابع ثم يبعد ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا نعم وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كذلك هذه الآية الرابعة واعبد الله ولا تشركوا به شيئا جميع الآيات مشتملة على النفي والإثبات قدم النفي يليه الإثبات قدم الإثبات يليه النفي اعبدوا الله ولا تشركوا اعبدوا الله ولا تشركوا بمعنى لا إله إلا الله بمعنى لا تعبد إلا الله اعبدوا الله والعبادة كما تقدم اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اسم جامع لكل ما يحبه الله فالصلاة عبادة والزكاة عبادة بر الوالدين عبادة أركان الإسلام كلها عبادة الحقوق الشرعية عبادة صلة الرحم عبادة الإحسان إلى الفقير والمسكين والرفق باليتيم والإحسان إليه والرفق بابن السبيل وغيرهم كل هذا من العبادات التي يحبها الله جل وعلا من ذلك أعمال القلوب التوكل والخشية والإنابة والخوف والرجاء هذه عبادة لله جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تجعل له شريك إذا عبدت الله وجعلت معه شريك بطلت عبادتك من شروط صحة العبادة الخلوص من الشرك فما تجتمع العبادة والشرك الشرك يحبط العمل كما قال الله جل وعلا: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ" الآن كثير من الناس من من يدعي الإسلام يصلي يصوم يحج يعتمر يتقرب إلى الله يذهب إلى صاحب القبر أو الولي المزعوم أو غيره ويسأله ويخضع عنده ويرجوه هذا حبط عمله لأنه أشرك والشرك يحبط العمل كله بخلاف مثلا الشرك الأصغر الذي هو الريا ونحوه هذا يحبط العمل الذي خالطه هذا الشرك ولا يحبط بقية الأعمال لأنه أصغر غير مخرج من الملة لكن الشرك الأكبر محبط لكل عمل فكثير كثير من, من يدعي الإسلام يجهل الإسلام حقيقة يصلي ويصوم ثم يناقضه يفسد قوله وعمله يفسد عبادته بالتوجه إلى غير الله إن الخضوع والتوجه والدعاء الدعاء مخ العبادة يدعو يقول افعل لي وعمل لي ورد علي ضائعتي رد علي غائب إش مريضي ازل فرج كربتي ونحو ذلك هذا الشركة الاكبر لان فرق بين ان يأتي الشخص الى انسان حي يستطيع يساعده او يأتي الى انسان ميت السؤال من انسان حي هذا لا بأس به كما قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم نادى بطون قريش عمم وخصص وكلها يقول لهم تطلبون مني شيء أقدر عليه أعطيكم إياه شيء يتعلق بحق الله جل وعلا ما أغني عنكم من الله شيئا سليني من مالي ما شئت. وهذا مثلا يأتي الشخص لانسان حي يقول يا أخي أنا في ضائقة مالية افزع لي ساعدني جزاك الله خيرا يساعده هذا ما في شيء يأتي مثلا يقول أنا في كربة ساعدني على حل هذه الكربة انا عندي مريض افزع لي بيصاله الى الطبيب او اعطائه العلاج المناسب او نحو ذلك هذا لا بأس لانك طلبت من شخص شيئا ما يستطيع تطلب من شخص ما شيئا ليس من خصائصه جعلته معبودا لك عبدته من دون الله دعوته ميت ما يستطيع ينفعك بشيء فمعناه أنك دعوته دعاء عباده وهذا محبط للعمل قادر على أن ينفعك بشيء ما تطلب منه تقول ادعو لي يا أخي ما أريد منك لا مال ولا شيء من هذا وإنما أريد منك دعوة لعل الله أن يستجيبها هذا لا مأسا فكثير من من يدعي الإسلام مناقضون له بل هم أجهل من جهال من كفار قريش بمعنى الإسلام لأن كفار قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله يعني ممتنعوا من قولها لأنهم ما عرفوها لا ممتنعوا منها إلا لما عرفوها قال له أبو لهب عليه لعنة الله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ونفروا منه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب الآلهة في الكعبة شرفها الله ثلاثمائة وستون صنم تعبد من دون الله ويتفاخرون بآلهتهم فلما قال لهم أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب قالوا لك وعشر أمثالها ماذا الكلمة واحدة يحصل فيها هذا العطاء نملك بها العجم وتدين لنا تخضع لنا العرب نعطيك إياه وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله كلمة واحدة عرفوا معناها حقيقة رفضوا ما يريدونها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب يريد كلنا نجتمع على معبود واحد له وفي الكعبة 360 صنم تعبد من دون الله فهم عرفوا معناها يعني ما رفضوها لأنهم عرفوها عرفوا معناها فأبوها ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام ما يعرف معناها يصلي ويصوم ثم يذهب ويخضع عند صاحب الظريح ويطاطع رأسه ويستكين كأنه بين يدي الله جل وعلا وأكثر ربما أنه إذا صلى ودخل في الصلاة بين يدي الله تجده منشغل بأمور أخرى يفكر فيها ونحو ذلك لكن إذا وقف عند القبر أو عند الولي أو عند الظريح أو نحو ذلك ممن يتبرك به أو يزعم أن له ولاية وأنه ينفع يخضع خضوع كامل والخضوع هذا عبادة فصرف شيئا من أنواع العبادة لهذا المعو... الذي عبده بطل عمله كله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا قدم هنا الإثبات ثم أتى بالنفي أعبد الله ولا تشركوا ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي يعني أي شيء لا تشركه لا يجوز أن يشرك مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما تقول مثلا أنا ما عبدت الشياطين وما عبدت أهل القبور وما عبدت كذا وما عبدت كذا أنا عبدت جبريل جبريل مقرب عند الله الله جل وعلا يقول ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان يقول أنا طلبت من محمد محمد له جاه عند الله جل وعلا ويقدر أن يعطيني يقول هو عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن تعبده من دون الله يقول لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا أي شيء إنما أفرد العبادة لربك وحده إذا عبدت الله جل وعلا نفعتك العبادة وإن قلت الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص يقول الصنوات الخمس فقط ما يتسنن لا قبلها ولا بعدها ويأتي بفريضة الحج فقط ويأتي بأركان الإسلام الخمس لا يزيد عليها لكن التزم بأنه لا ينقص منها شيء فالإنسان يحرص على النوافل لماذا خشية أن ينقص من الفراء شيء فيكمل الله به لكن هذا الرجل التزم بأنه لا يزيد ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحا صدق وفي حديث آخر من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل جنة فلينظر إلى هذا وحلف أن يزيد على أركان الإسلام لكنه التزم التزام جازم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه صادق وعازم على قوله أنه لا ينقص فشهد له بالجنة عليه الصلاة والسلام وهو ما تنفل بركعة واحدة زيادة لأنه حلف لا يزيد كما حلف أن ينقص يعني يأتي بالحق بدون زيادة ولا نقص، وأعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. يعني كلهم اللي يعبد الشمس، واللي يعبد القمر، واللي يعبد الكواكب. واللي يعبد جبريل واللي يعبد ميكائيل واللي يعبد الملائكة عموما واللي يعبد بعض الرسل واللي يعبد المسيح واللي يعبد عزير واللي يعبد الجن والشياطين وابليس كلهم سواء لأن الذي عبد جبريل أو الملائكة ما عبد الملائكة حقيقة وإنما عبد الشيطان الشيطان هو الذي أمره بعبادة الملائكة لأن الشيطان ليس صديقا للملائكة يأمر ويحث على عبادتهم لا وإنما يريد أن يصرف ابن آدم عن عبادة الله فقط ويعبد من شاء كل واحد ما يريد أن يقول المرء إنه عابد للشيطان لا يقول عبد من شئت بس المهم أنك تبتعد وتجسنب عبادة الله وعبد من شئت ما يريد العبادة لنفسه لأنه يعرف أن من عبد جبريل ما عبد جبريل حقيقة وإنما عبد الشيطان أطاع الشيطان عبد الله ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان نعم نعم وقوله قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا قل تعالوا قل يا محمد تعالوا قل الناس عموما كلهم تعالوا اتل اقرا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا حرم ربكم عليكم